وصدق ولا بد أ ن تصدق يعز على ا ل ك ن ي س ة انها ودعت ا ل ن ه ا ر د ة حبر من أ ح ب ا ر ه ا ا ل أ ج ل ا ء أ س ق ف قديس كان من أ ب ن ا ء الجيزه يوما من ا ل أ ي ا م ونحن نفخر أ ن ه من أ ب ن ا ء الجيزه وكان التلميذ ا ل أ و ل للبابا كيرلس و كان أ و ل تلميذ طلبوا أ ب و ن ا م ي ن ه بعد ما ظهرت ا ل ق ر ع ة وراح أ ب و ن ا صليب سريال الله ي ن ي ح نفسه يهمي أ ب و ن ا م ي ن ه ب ا ل ب ط ر ي ا ك ي ة فقال له يا أ ب و ن ا صليب أ ن ا عاوز ت ل م ا ن رزق يكون تلميذ ليا س ل م ا ن رزق ذ ا كان ماسك م ك ت ب ة ماري مورقس وكان أ و ل ا د أ ب و ن ا م ي ن ه اللي بيعترفوا عنده فكان ابونا مينا لما طلبوا ابونا صليب قال وانا قاعد دلوقتي يروحوا ا ع ف ل و ا ا ل م ك ت ب ة سليمان يسلم ا ل م ك ت ب ة ويجي يشوف ابونا البطره فسلم سليمان الرزق ا ل ا م ا ن ة وخدم البابا كيرلس واشترى البابا كيرلس ارض مريمينه مريوض وحبي رهب فيها ناس فاول واحد اترهب هناك كان هو سليمان رزق بيسمع ابونا مينا أ ب ا مينا وبقى رئيس الدير مع ا ل أ ي ا م ولفت ا ل أ ي ا م ش و ي ة والبابا ش ن و د ة رسم أ ب و ن ا مينا أ ا س ق ف على دير مريمينا و ا ل ن ه ا ر د ة دخل أ م ب ا م ي ن ا م و ض و ع ا ل أ خ ي ر في م ق ب ر ة م ق ا ب ل ة للبابا كيرلس في دير مريمينا مريوط روح ا ل ن ه ا ر د ة أنبا مينا و ب م ن ا س ب ة مروح ا أ م ب ا م ي ن ا و ن ي ا ح ت ه هكلمكم عن أ س ق ف أ و ل أ س ق ف رسموا ل ب ا ب ا كيرلس و ت ن ي ح أ و ل رسمات البابا كيرلس رسم مطران على ا ل أ د س كان اسمه أ م ب ا ب ا س ل ي و س أ م ب ا ب ا س ل ي و س كان من خريجي ا ل إ ك د ر ي ك ي ه و ك ا ن ر ا ه ب ت ق ي قديس ربنا بيديله نعمه خاصه انا شخصيا صليت قدسات مع ا ل أ م ب ا ب ا س ل ي و س هنا في ربطه القدس كتير يعني مش أ ق ل من خمس سته قدسات وكان إ ن س ا ن وديع خالص لكن كان بسيط في لبسه خالص وهو م ت ر ا ن دكتور معاه دكتوراه يعني إ ل ا انه آ خ ر سفريه له ي راح عمان كانت عمان تبعه ا ل أ ر د ن فهو رايح ب ي د ي الفلوس و ا ل ب ص ب و ر لواحد من أ ولاده هناك قاله خد يا بني اقطعلي ت ذ ك ر ة ا ل ط ي ا ر ة قاله يا سيدنا اقطعها ذهاب و ع و د ة قاله لا يا بني اقطعها ذهاب لعمان ب س قاله هون يفتك مش راجع تاني قاله لا يا بني دي اخر سفريه وراح عمان وقطعت تذكره الذهاب فقط وصل عمان زي ما بيقول ابونا بتاع عمان ان سيدنا جايب تونيا حرير ومش من عادته يلبس تونيا مفخفخه يعني او مزهزه او كدا فاول ما لبس التونيا ابونا بتاع عمان قاله ل ايه يا سيدنا الحاجات ا ل ح ل و ة دي تونيا دي ج م ي ل ة قاله ل دي ت و ن ي ة السفر يا ابونا دي التونيا اللي انا هسافر بيها فوق عند المسيح دي ح ا ج ة ت ا ن ي ة بعد ما خلص القداس شعبه في عمان ب ي ق د م و له ه د ي ة فمقدمله ع ص ا ي ة عكاز ر ع ا ي ة قالوا يا سيدنا معلش شي هنكتب الاسم عليه ونجبهالك ي قاله ل لا يا بني ما بتكتبوش الاسم عشان مبروك عاللي ل ى هيمسكها بعدي خ ذ و ا بالكم أ و ل ح ا ج ة التذكره تاني ح ا ج ة التنيه تالت ح ا ج ة العصايه بعد ما خلص القداس ودخل ارتاح شويه دخلوا يصحوه ل ق و ه في غيبوبه نقلوه المستشفى سافر ا ل أ ن ب ا بس ل ي و س القدس وسافر السما وجابوه عشان يصلى عليه البابا شنوده وبيقلبوا في ورقه و ه م جايبين ه لقوا ورقه ص غ ي ر ة كده كاتبها من اجل المسيح ادفنوني في دير الانبا انطونيوس بالبحر الاحمر الدير اللي انا تربه اترهبنت فيه والدير اللي ن سايف فيه قلبي هناك عشان اشتياقي ان ادفن في هذه ا ل ب ر ي ة ا ل ش ر ق ي ة وفعلا و د و ا انبا باسيليوس هناك عشان ي ر ق د الرقاد الاخير وصدق ولا بد, أن ولا بد ان تصدق مع ز م ر ة القديسين وجيل البابا كيرلس كان جيل كده ص ح ب ة زي ص ح ب ة ا ل و ر ب كده ا ل ج م ي ل ة هكلمكم الليلادي عن راجل بسيط ربما كنت كلمتكم عنه زمان كده في حاجات م ت ف ر ق ة اسمه أ ب و ن ا ابراهيم ابونا ابراهيم دي كان رجل بسيط خالص خالص خالص وكان رجل يعني لا يعرف ي ق ر أ ولا يكتب واختاروا الكهنوت وخدوه في د ر أ ن ب س ا مئيل و عشان يعلموه ا ل ق ر ا ي ة و ا ل ك ت ا ب ة فكان حتى في القداس ك د ه ينسى فكان معلم الكنيسه يحاول يردله فشخط في المعلم قال له اسكت يا معلم فكان يبص ا لفوق ويقول لربنا كمل يا كامل يعني انا نسيت في انت اللي ايه اللي تكمل كمل يا كامل وكان ر ج ل بسيط ومشيها ب ا ل ب ر ك ة ب ا ل ب ر ك ة بركاوي اوي وراجل بسيط خالص خالص خالص ا ل ر ج ل البسيط ده هقولكم عنه ش و ي ة حاجات وهو ا ت ن ي ح قريب خالص يمكن أ ق و ل من عشرين س ن ة يعني مش من القرون الوسطى ولا ل ه م ي ة س ن ة ده من عشرين س ن ة تقريبا ً أ ب و ن ا إ ب ر ا ه ي م بتاع بني ص ا م ت ده في ص ل ا ة عشريه في يوم من ا ل أ ي ا م ورايح ا ل ك ن ي س ة وجرس رنه وراح أ ب و ن ا ومسك الستر و أ ل ي س و ن ماس يا أ ب ا ن ا الذي في السماوات ش و ي ة وجاي شيخ الغفر يابونا يا قالوا نعم قالوا تعالى ك ل م العمده عايزك قال له خير يا شيخ الغفر في ايه قال له مش عارف في ناس كده اشرار قاعدين مع ا ل ع م د ة لما الجرس ضرب فالناس قالوا له ايده ه قال لهم ده جرس ا ل ك ن ي س ة بتاع اخواننا المسيحيين قالوا لي ه ده بلد س ا ي ب ة بقدر ت ع م د ة ملكش ا ي ة انت لو عمده لك ا ي ة تبطل الايه ضرب الجرس دي ق ا ل و ا ت ب ي ب ن ي روح يا شيخ الغفر قلونا له بعد شويه جاي فرح ا شيخ الغفر قال له ها فين قمص النصارى يا شيخ الغفر قال له روح ن ا ج ي وراك ف ل ل قاعدين ضحكوا كده ضحكوا ا ل س خ ر قال ل احنا مش قولنا انك انت عمده هافيه ده حتى قمص النصارى مش محترمك ده عمده غيرك م ف ر و ض يقولوا له العمده قال يسيب اللي فيده ايه ويجي مبقاش ا الا قمص النصارى كمان العمده خدت ا ل ح م ي ة كده يا شيخ الغفر قال له نعم قال له روح شده من قفاه وهك على مين على ابونا ابراهيم فراح قال له يا ابونه قال, قال له متعمليش م ش ك ل ة هتيجي معاي قال له ايه قال له بالطول بالعرض تيجي معاي حطوها في دماغ العمده وعشان مش عايزين مشاكل تعالى واذا كلمك قال له هو زعلان ليه قال له زعلان عشان ضرب الجرس قال له يا سيدي ر و ح ق و ل العمده من ا ل ن ه ا ر د ة مش هتسمع الجرس تاني وخلاص قالوا يعني مش ه ت ض ر ب الجرس قالوا يا ابني انا قلتلك مش ه ت ض ر ب الجرس روح ق ل ل ه ا ب و ن ا ابراهيم بيقولك ل من ا ل ن ه ا ر د ة مش هتسمع الايه الجرس تاني فرجع الرجل شيخ الغفر ق ا ل ل ه خلاص يا ح ض ر ت ا ل عمده بيقول لحضرتك من ا ل ن ه ا ر د ة مش هتسمع الجرس تاني ق ا ل له ايه ق ا ل ا بيقولك ل من ا ل ن ه ا ر د ة و ق ت س م ع ا ل ج ر س ت ان ا ر د ق ان ل اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ت س م ع ا ل ج ر س ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ع ا ل ي ا ل ن ا س ق ا ل و ا م ا لك ي ا ع م د ة ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ك ل ان اردت ا م اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ماسمعش الجرس ايه تاني وصدق ولابد أ ن تصدق الهنا عظيم عظيم هو الله في قديس س ابونا ابراهيم كان بيبني في بيته و ج ي ب شكاير اسمنت تفيف ا ل أ ل ي ا ف كده لمؤاخذه تفاصيل حراميه ا يملا له شكاره سمنت يمل له لمؤاخذه ل ي يعني, يعني ب أبونا افه ل ب ب ا ت م ع الخربشة قال ل ا م ش ي جر ش و ي ة وسمع ا ل خ ر ب ش ة تاني قال وبعدين بقى سيب ننام ولا عاوز نجوم لك اقول لك روح جاك ن ا ر ت ولع في بطنك و ش و ي ة وجات الست ام فلان او ا ل ح ج ة ام فلان خبطت على ابونا ايه ا ل ح ك ا ي ة سامحنا يا ابونا ليه يا ست ايه اللي حصل في هي وجاني ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة الفجر يقولي سامحنا يا ابونا في ايه يا بيت خي ولدي فلان جه عندك هنا عشان يسرك شجره سمنت فانت قلتله روح نار تولع في بطنك الواد بيتلوى في البيت اعمل معروف يا ابونا احنا نطمع و ج ا ي ن ت ل برضاك وسماحك دخل جابلها اجزازه م ي ة صلى عليها ونفخ فيها قالها ر و ح روحي ش ر ب دول في بطن خف روحت ا ل ح ج ة زجت ولدها الامور تسوت وصدق ولا بد ان ايه أ م تصدق إ ل ه ن ا إ ل ه إدثين إ ل ه إله إ د س ي ن أ ب و ن ا ابراهيم كان بسيط خالص بسيط فكان في ح ا ج ة على ي ا م اسس زمان مش على ي ا م ن ا ده مؤرزه في ا ل أ ف ر ا ح كان يعملوا ح ا ج ة اسمها التماثي مش كده ب ر ض و أ و الارباع مش كده ب ر ض و فكان ا ل أ س ي س يقف ويلم ا ل غ ل ة ويربط المنديل يحطه في ج ي ب ه ويروح ف أ ب و ن ا إ ب ر ا ه ي م كان عنده ا ل ا م و ا ر ذي ح ا ج ة يسموها ت ل ت ة ت ل ت ة زي الصفيحه ة ك د بتاعت السمن كده ما عرفش ي ه كان زمان السمن يا إ م ا سمن نباتين يا إ م ا سمن بلدي لكن كان لكن عزمه سمن الهوانم والتلت بقرات والحاجات اللي طلعت ا ل ا م دي دي ما احنا ما كانتش زمان والسمن الصيامي النخلتين ما كانتش زمان مهم يعني فابونا عنده ت ل ت ة كل ما يعمل فرح يجيب ا ل ش ل ن ا ت والبرايز يحطها فين في ا ل ت ل ت ة ل غ ا ت ما ا ل ت ل ت ة اتملت مراته بصت كده قلت له ابونه قال لها نعم قلت له ا ل ت ل ت ة اتملت دي ت ح و ش ت الايه تحوشت, تحوشت دي احنا ه ن ج و ز منها البنات وكلها ش ل ن ا ت وبرايز قلت له احنا بدل ما شايلينها كده ما تاخدهم عند السايغ يديك بدالهم جنيهات ذهب ففضاهم في منديل من ا ل أ ص ف ر الكبير بتاع زمان المخطط ده يتمول ا منديل المحلاوي و ر ب ط ا ل بتاع ده ه و ولفها لفه تمام ونزل البندر بعد البحر فهو كان بلد شرق البحر اسمها بني صامت شرق بني مزار ونزل بني مزار وراح عند واحد سايغ كان زمان السياق كلهم نصارى قاله عندك جنيهات ذهب قال له عندي ابونا قال له عندك كثير جوه لاتشحن من الصياغ اللي جنبك قال له عندي ابونا ففتحوا الايه قعد الصياغ يعدهم بقى جنيهات جنيهات قال له دول يابونا يوازي عشرين جنيه ونصف قال له لا واحد وعشرين قال له زي بعض يابونا انت جيت في نصف جنيه ذهب مش م ش ك ل ة كان طبعا معروف فالمهم يعني ا ل ر ج ل الساغ قعد يلف الفضيات دي ش ل ن ا ت وبرايز اللي ه م عطل أ ب و ن ا الواحد وعشرين طبعا وعشرين واحد جنيه دهب زمان كانت ايه بقى في الوقت الناس ك ن ت ش ل ق ي ا يعني اللي حاطط جنيه ورع في جيبه بيمشي قدام ن ن ا ل أ ع ي ا ن فالمهم أ ب و ن ا طلع ل ف ا ف ة حمرا من جيبه حط الواحد وعشرين جنيه دهب وربطهم وفتح لمؤاخذه كان ا ل أ س ي س زمان بتاع ا ل ز ر بدر الزراير كان بتاع اوطان كده وفتح وحط ف ت الزرائر ا ل المنديل وحط ا ا ل أ ح م ر جوه ايه جوه جيبه وامن تمام تمام كله زي الفل خد بعضه خرج وابونا وشه منور بقى واتحرم ي ل ا اطابونا طالع من عند السايغ دخل عند السايغ قال له هو أ ب و ن ا بعلك الـ الـ الكردان والحلب قال له يا ابني أ ب و ن ا بعديش ح ا ج ة ده ابونا حاجة جاب فلوس وخد بدلها واحد خ ب د ل ه وعشرين جنيه دهب الواد لاقطه وهو يحط اللي كفل ايه ا ل ح م ر ة جوه الواد الحرامي طار و ر ا ء أ ب و ن ا ركب المركب الواد ايه بقت المركب في المسطح المائي بقى الواد وقف الحرامي الحقوني اتسرق الرجل مره قالوا اتسرقت منك ايه ع ا عم اتسرق منك ايه قال واحد وعشرين جنيه ذهب ملفوفين ا فوق م ا س ع ح م ر ة لازم افتش الايه الموجودين ابونا ابراهيم قال و ي ا ابونا ابراهيم جات الحزينه تفرح تعيش جمه بجد الدنيا وتطلع ف اخر ن ه ا ي ة ايامك حرامي الرجل يعمل ايه مد ايده بن ا ل ف ر ج ي ة ق م الواسع وفتح الزراير ومد إ ي د ه وطلع بتاع ا ل ح م ر ة ودلدل ايده كده ع ا ل م ي ة و ر م لايه ا ل س ر ة الحمره دي والواد الحرام يفتش ويجي عند ابونا يقلب ابونا يمين شمال إ ن و يلاقي معاه و م ا ش ه ح م ر ة روح ابونا ر ابراهيم بتاع بني صامت ده. روح أبونا إبراهيم بتاع بني صامت ولما روح و ا ك ن يقولون ا ق و ل و ا ل غ ف ه ي ق و ل و ان ل ف ه ي ق و ل و ان ا ل ه ق و ل و ان ا ل غ ر ف و ل و ن ان الغرفه ي و ل و ن ان ا ل غ ه ق و ل و ن ان ا ل غ ر ي ق ن ي ا ل ف ه ي ق ا ل و ن ان ا ل غ ر ف يقولون ان ا ل غ ر ف ي ن ي ف ي ح ا ل و ن ان الغرفه ي و أ ن ا د خ ل غ ر ف ه ي ق ل و ن ان الغرفه ي ق و ن ان ا ر ف ه ي ق ن ان ا ل غ ف ه ل و ن ان ا ل غ ه ي و ل و ان الغرفه ي و ل ان ا ل غ ر ه ل ن ان ا ل غ ل ب ان ا ل غ ي ق و ل ب ا ي ع ن ي ا ل ص ب ح ي ة وحتى ان يكون هناك م ي ك و ا ك م ي ك و ه ا ك من يكون ه ا ك من يكون ا ك من يكون ه ا ن و ن هناك من يكون ن ا ك من يكون ه ن ك م و ن هناك من يكون هناك من يكون هناك م ي و ن هناك من و ن هناك من ي و ن هناك من يكون ن ا ك من ك و ن ن ا ك م ي ك ة ن هناك من يكون ه ن ا من ي ن ا م يكون ه ا ك من ي ك ن ه ا ك من يكون ا ك ن ي و ن هناك من ي و ن ن ا ك ي ه ا ا ل م ي ن ل ن ا ك ن يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ن ا و هناك ن يكون هناك من ي ك و ه ا ك من ا ك من ي ا ست ن ه ا ي ب ل ك ا ل س م ك ة ف ا م ر ت ك و ا ك و ن ه ا ي ك ا يكون ه ا ل س م ك ة ق ا ل ل ه ا ش و ف ي ك و ه ت ي ه ا ا ل س م ك و جيت له بس احنا ي ب و ن ا م ب ن ا ك ل ش سمك في ا ل صيام ا ل ع د ر ة وانت عارف ان احنا ايه بنتشكك واحنا في صيام العذراء قال لها بقولك ايه هتيه ا قلت له جرالك ا ي في دماغك بقولك ده سمك واحنا م ن ا ك ل ش سمك في صيام العذراء الناس, الناس كتير زمان كانت تتشكك من اكل السمك في ا ل صيام ا ل ع د ر ة ء جيت بجيبها ليا ما ياخدها ل ر ج ل السرزج قال لها اصل ربنا باعت الامانه في بطن السمكه صلاه ابونا خدت السمكه ضربت السكينه ببطن السمكه طلعت ا ل ل ف ا ف ة الحمراء فتحتها لقوا فيها الجنيهات وصدق ولابد أن, ان تصدق اقولكم ح ا ج ة ا خ ي ر ة ع ل ى ابونا ابراهيم فيوم في ي الايام كان في بني مزار ومروح م ت أ خ ر وروح ت أ خ ر والدنيا بقى جو ه كده صيف قاتل و ا ل ج م ا ع ة ركبوا المركب ف أ ب و ن ا ق ا ل له وقف يا واد ارجع ش و ي ة لما ج م ا ع ة الواد المراكبي طبعا ود ا وحش وحش وحش يعني انتو ا عارفين ود ا وحش ف م ن انتو الباقي ق ا ل له خليك بايت على البر خليك بايت على البر يا واد خدني معاه داخل مركب مش الاقي ح ا ج ة بيتنا قالوا خليك بيت على البر الصبح نيجي ن ا د ه ومشيت المركب لكن وهي في نص البحر كده أ ب و ن ا جلوه ويعني ن ه ا اغلب رح مطلع المنديل ا ل م ح ل و ي اللي حطه على ك ت ر مسعب العرج ورح رميه على الميه ورح ف ا ط ت كده هيلا هوب رح ف ا ط ت فوق المنديل وفضل ا ل م ن المنديل ماشي ماشي ماشي لعاد معده أ ب و ن ا ابراهيم غلط مش ي س ت ن ى لما المنديل يوصل البر قبل ما يوصل البر بحوالي متر الا ر ب ع رح فط ا فنزل فين في الميه ف ر و ح رجليه مره رتطين ا ب ن قالوا استعجلت مصائل اللي وابونا ي ج ر يا ابني قبل ما انصل بنص متر قالوا من, من المركب ولا وجعت من المركب قالوا متسالش ا على, على ملكش س على ل م فيه الناس قابلوا مصائيل تاني يوم قالوا يا مصائيل دابوك دا ب دا ر ك ة الناس دول أ ن ا كاتب أ س ا م ي ه م في الكتاب ولا يوجد فيهم واحد مسيحي ومنهم الناس ا ع ش ه ا لغاية النهاردة وشافت ابونا ابراهيم بتاع بني صامت وهو عايم بالمنديل وصدق ولابد أن, ان تصدق دخل مصائيل ا ل ك ل ي ة ا ل ا ك ل ي ر ك ي ة و ا ب ع ت ه جواب في يوم الايام ب يقول له يا مصائيل عايزك ت ب ب واد حلوه وتحب ربنا ونظيف وقلبك طاهر يا مصائيل خد ذ ل ك واذا احتجت ح ا ج ة يا ابني ف ل ي ن ا واحد ج ر ي ب ن ا في مصر ا س أ ل عليه ا س م عمك يوسف ابو يعقوب عنوانه ت س ع ة و ت ل ا ت ي ن شارع التكوين بمصر فمسك مصائيلي جواب كده ر يوسف ب ي ابو يعقوب راح لحديث ج ي ج س مدير ا ل ا ك ل ي ر ك ي ة قاله ل حضرتك تعرف العنوان ده قاله ل اه عارفه قرر تقدر توصفولي راح مطلعلو تفرد تكوينه ص ح ت س ع ة و ت ل ا ت ي ن يوسف وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه ناجحا كان الاب بيرشد ولاده على ا ل س ك ة الطاح كانت عيال تسمع الكلام وكان اهالي متنورين ب ا ل ن ع م ة انا عايز اقولك ل صدق ولا بد ان, إيه؟ ولا بد أن تصدق